بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحبت الكرام يطيب لأسرة تسليلات الإيمان البخاري الإسلامية بمسكة بن كرمض أن تقدم لكم الزرس المئة من شرش كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشمسيطي وقد شرح فيه الشيخ حفيظه الله تعالى من بداية ذات صفة الحج والعمر إلى قول المصنف رحمه الله تعالى ويرئيس بها نسأل الله تعالى أن يفعنا بما نسمع والآن مع الدرس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأسلاعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى ثاب صفة الحج والعمرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمغفلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله ذاب صفة الحج والعمرة صفة الشيء شليطه وما يتميز به عن غيره وتكون الأوصاف للشيء حسية وتكون معنوية وقد تقدم بيان ذلك في تعريف الطهارة وقوله رحمه الله صفة الحج والعمرة أي بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته ومن عادة الفقهاء والعلماء رحمهم الله أنهم يبتدئون ببيان صفة العبادة على سبيل العموم فيذكرون ما يلزم وما لا يلزم ثم بعد ذلك يبينون ما هو لازم وواجب على المكلف ولذلك تنقسم الصفات في العبادة إلى قسمين القسم الأول يصطلح العلماء على تسميته بصفة الإجزاء والقسم الثاني يسمونه صفة الكمال فإذا بينا العلماء صفة الحد فإنهم يذكرون صفة الكمال ثم يتبعونها بصفة الإجزاء أما المراد بصفة الكمال فهي أن يذكر الهدي الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وحين وحينئذ يكون من بعد في هذه الصفة ما هو واجب ما هو ركن وما هو واجب وما هو سنة ثم بعد ذلك يذكرون صفة الكمال صفة الإجزاء التي يقتصر فيها على بيان الواجب واللازم لماذا يقسمون الصفات إلى هذين القسمين السبب في هذا أنك إذا قرأت كتاباً من في الشق أو أردت أن تتعلم الشق لكي تعمل وتعلم الغير فإنك تحتاج إلى معرفة صفة العبادة من حيث هي ثم بعد ذلك تعرف من الذي يعد تركه إثناً ومن الذي لا يعرف فتعرف ما هو لازم وما هو غير لازم فاللازم يعبرون عنه بالأركان والواجبات وغير الله يعبرون عنه بالصفة العامة فهو الآن يقول لك باب صفة الحج وسيأتيك بعد هذه باب, باب أركان الحج وواجبات والسؤال أليس الأولى أن نبدأ بالصفة الإجزاء التي فيها الأركان والواجبات أم أن الأولى أن نبدأ بالصفة الكمال؟ والجواب أن الأفضل أن تبدأ بصفة الكمال لتذكر صفة العبادة كاملة ثم بعد ذلك تقول هذا يجب وهذا لا يجب أما لو ذكرت صفة الإجزاء أولا ثم جئت تذكر صفة الكمال لأنك تحتاج إلى تكرار ولذلك منهج الفقهاء والعلماء أنهم يذكرون صفة الكمال أولا ثم صفة الإجزاء بعدها انظر إلى كتاب الوضوء ذكروا صفة الوضوء كاملة ثم بعد أن انتهوا قالوا والواجب كذا وكذا وكذا في ذات الغسل ذكروا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كاملة بشديد ميمون مع عائشة رضي الله عنه ثم قالوا والواجب من ذلك المية وتعليم بدنه بالماء والمضمضة والاستنشاء كذلك أيضا هنا في الحج يذكرون صفة كاملة من الحج ما كان ما, ما يفعله الشهاد وما يفعله المعتمد بعد أن من ذلك كله يقولون والواجب كذا وكذا وكذا ويبينون ما هو ركم وما هو واجب ما, ما هو ركم بحيث لو ترك رقلت العبادة وما هو واجب بحيث لو ترك لا تبطل العبادة ولكنه يجبر إذا كان من جنس العبادات التي تجبر فيها الواجبات أو يحكم ببطلان العبادة في بعض العبادات كالصراع إذا تعمد السرق للواجب وعلى هذا سيذكر المصنف رحمه الله صفة الحج والعمرة الكاملة ويضين في هذه الصفة الأفعال والأقوال التي يفعلها الحاج والمعتمد ونحن ذي حاجة إلى هذه الصفة الكاملة لأن من أوقع حجه وعمرته على أكمل الصفات وأكملها مؤتسيا ومقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحرى أن يتقبل الله حجه وان يتقبل عمرته وان يشكر سعيه وما كان من عمل يسن للمحلمين المحلين بالحج يوم الترويه قبل الجوال منها يسن للمسلمين الاحرام بالحج يسن للمحلين الاحرام بالحج من مكة من عادة العلماء رحم الله عليهم عندما بداوا في فده الحج انهم يذكرون افتداء النسك يعني نسك الحد بالنسبة للمتمتع لأن القارن والمفرد كل منهما باق على إحرامه ولكن الذي فصل عمرته عن حده بالتمتع يحتاج إلى ما الذي يبزنه أما الذي هو حد وباق على إحرامه مفردا أو قارنا فلا يزال في نسكه ولا يزال في إحرامه ومذلك يبتلع صفة الحد بذكر متى ومن أين يحرم من كان متمتعا لأن الحاج على ثلاثة أنواع إما أن يكون مفردا وإما أن يكون قارنا وإما أن يكون متمتعا فأما المفرد والقارن فإنه إذا قدم إلى متى وطاها وبقي بها إلى يوم عرفة فلا إشكال أو إلى يوم التروية فلا إشكال فإنه ينضي إلى, عرفة المباشرة إلى من المباشرة وهكذا بالنسبة للقارن لأنه نزل كل منهما متلبسا بالنسب ولكن الإشكال في هذا المتمتع الذي أدى عمرته وبقي بمكة لأنه حلال ومحل فكيف يدخل في نسكه فقال إن السنة أن يحرم بمكة من مكة السنة أن يحرم من مكة جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أحرموا من مكة فيما تحللوا وارادوا ان يدخلوا بعد ما تحللوا وارادوا ان يدخلوا في لسك حجهم فلما كان اليوم الثامن افهموا بحج وللعلماء وجهان قال بعض اهل العلم رحمة الله عليهم انه يحرم من اي مكان من مكة وقال بعضهم انه يحرم من الحرم اي من داخل المسجد من داخل مسجد مكة والصحيش مثل جمهور العلماء أنه يحرم من منزله أو من أي موضع من داخل مكة قبل أن يصل إلى مينان ورخص بعض العلماء أن يؤخر إحرامه إلى مينان وفي النفس منه شيء وتوجد ذلك من رخص في إحرامه من مينان قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يحرموا قبل الخروج إلى مينان وهذا لا يخدم النظر فإن الأصل يقتضي أن من أراب المضي إلى المسك والذهاب إلى المسك حجه يقتضي أن يكون من موضعه وبناء على ذلك فإنه إذا ذهد إلى منا فإنه ذاهد لحجه خاصد للحج وضينا مكة ومنا مسافة خاصة في القبيل فإن هناك مسافة تفصل مكة عن منا ولذلك أشبه بالرجل الذي يريد الإحرام من موضع من البلد فإن الأولى والأحرى له أن يحرم من مسكنه الذين ومنه وقال بعض العماء البلد كله بمثابة الموضع الواحد فعن هذا القول الثاني أن البلد كله بمثابة الموضع الواحد يرون أن له أن يؤخر إلى منا ولكن الذي تطمع منه إليه النفس أن يحرم من نفس مكة ليحرام الصحادة من الأبطح وهذا هو الأولى والأحرى لما فيه من زيادة العبادة ولما فيه من الاختياط لها وكل من هنا مندوب إليه ومطلوب شرع وقولوا المسلمين يشمل من كان متمتعا ويشمل أهل مكة فأهل مكة إذا أرادوا الحج فإنهم يكونوا مسلمين في داخل مكة ولذلك ينظون من مكة ويستنوا لهم أن يحرموا من بيوتهم إعنالا للأصل كما ذكرنا إن سنبوا المسلين بمكة الإشران بالشجر يوم التروية قبل الزوال منها يوم التروية قبل الزوال منها أي أن السنة والأفضل والأكمل أن يقع يشرانهم قبل الزوال وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والحجر بممن يوم التروية والصديشة يوم عرافة وصلى صلى صرد الظهر والعصر من يوم الثام الذي هو يوم التروية وصلى المغرب والعشاء والفجر وهما مستوبان من التافع أعني, أعني عراء يوم عرافة وإن كان بعض العلماء يرى أن عشية عرافة لما بعد على الظنوب أن السنة أن يصل الخمسة الفروض بمنا وإذا كانت السنة أن يصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء والذجر بمينا فالعبرة بوقت هذه العبادة فلابد وأن يكون فعله للظهر بمينا فيدخل إلى مينا يحرم قبل الزوال حتى إذا زالت الشمس ودخل عبط الظهر وهو بمينا أنكمه من سيد السنة فيصلين على الإمام وهذا هو الأفضل والأكمل لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يحملون فيه الماء إلى عرفة من أجل ري الشاذ يقصدون به ري الشاذ لأن الناس كانوا في القديم كثيرين والماء قدوم فيشتادنا أن يشتاطوا للشجاج بتهيئة الماء قبل يوم عرفة فاليوم الثاني يحيئون فيه الماء ويسمى يوم الثرية من أجل هذا فإذا أحرم يكون إحرامه منها والدمير منها عائد إلى مكة فدل على عدة منها زمانية ومنها مكانية فالإحرام يكون قبل الزوار ولكن على وجه يدرك به صلاة الظهر بمنى وثاني يكون الإحرام مكانا بمكة كما ذكرنا فيخرجين منه نهوحات حتى يكون أجعى لإصابة السنة ومنا فيه من الاشتراك كما ذكرنا نعم ويجزئ من بقية الحرم ويبيت به له ويجزئ من بقية الحرم أي يجزئ إحرامه من أي موضع من الحرم وهذا في رب على منطار إنه لا يحرم إلا من المسجد من, من المسجد المتهم والصحيح أنه يحرم من أي موضع من الحرم ولكن يتحرى من بوته لأن ميته ولا يخرج إلا وهو محرم لما فيه من الاشتياط نعم وَيَبِيْتُ بِمِنًا وَيَبِيْتُ بِمِنًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وأصحابه رضي الله عنهم وأبداهم باتوا بمنا فصلوا الفروض الخمس التي ذكرنا وهذه السلة بخاذ فاعلها وليعاقب تاركها قال بعض العلماء صلاة الظهر يوم التروية للشاج دمنا أفضل من صراته في المسجد الحرام وهذا على القول بأن مضاعفة الصرات تختص في المسجد نفسه فالجمهور خلافا للشافرية الذين يقولون إن المائة ألف صرات تختص في المسجد يقولون إن صرات الظهر يوم التروية للحاد بميناً أفضل من صناتها في المشيط الحرام لماذا قالوا لأنه اتفاعي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا تمنت ظهرة بميناً كأثى بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي اتسائه واقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدائه واقتدائه بإمكانه سلم أعظم أدراً وأكثر ثواباً نعم فإذا قلعت الشمس ويزار إلى العرب فإذا قلعت الشمس أي من يوم عرقه فرع إلى عرفة وذلك قال عمس رضي الله عنه ودونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا المهل ومن المكبر ومنا الملبي فلم يعج أحد منا عن الآخر السنة أن ينضي بعد صلاة الهجر من من من إلى عرفات يوضي إلى عرفات والسنة أن يسلك طريق ضب وطريق ضب الذي يكون من أسهل الجمرات ثم إذا مضى منه إلى عرفات يأتي طريق المأزينين اللي هو طريق الجبار عن يتاره فيدخل عرفات من جاء ينذي الى عرفات من طريق ورسلك من أسل الجمرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من, من هناك فصلنا بالخير ثم لما صلى البتر نضى عليه الصلاة والسلام وغدى الى عرفات وكان الهبي عليه الصلاة والسلام أنه مضى إلى عرفات راكبا فلما سلك هذا الطريق وهو طريق ضرب نزل بنمره ونمره ونمره هو الموضع الذي بين شدود الحرم وبين واضي عرنة فأنت إذا قدمت من جهة منا فأنك تريد دخول عرفات يأتيك أعلام الحرم التي هي نهاية الحدود الحرم بعد أعلام الحرم يأتيك منبسط من الأرض تسيح يقرب نصف كيلو ويتقاطر ويضع على حسب الواجد ثم بعد ذلك يأتيك واجع ورمه ثم أرض عرفته أرض عرفته فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه جاء تضرب صدته بنمره وكان يولا يشكون أنه سيبقى في حدود الحرم لأن قريش كانت الجاهلية يقولون نحن اهل الحرم ولا نخرج من الحرم كان يبقون في داخل حدود مكه ويتميزون عن الناس وهذا هو الذي ورد في الايه ثم افضوا من كيف افاض الناس فكانوا يقومون من الشمس وان الحرم وهذا من محتضرات الجاهليه وهي المسائل الجاهليه التي خالفوا فيها دين الفطرييه التي كان عليها كانت عليها مثل إبراهيم عليه السلام فنزل عليه الصلاه والسلام بنمره لهذا الموضع ولذلك قال العلماء السمة لا يدخل إلى عرفات إلا بعد الزوال لماذا؟ لأن النبي السلم لم ينضي إلى عرفات مباشرة وإنما نجل في هذا المنبط من الأرض وبقي فيه إلى قرض زوال الشمس فلما جال في الشمس ركب ناقته القصوى صلوات ربه وسلامه عليه وهذا استفاد منه أن الأفضل والأكمل أن ينزل حاج قبل عرفة إن أمكنه ذلك وتيفتر له خاصة إذا كان من طلاب العلم وعنه العلم فالأفضل يتحرى هذه السنة أن يكون دخوله لعرفات بعد الزوام فيبقى في هذا الموضع ولا زال يعني بعض طلاب العلم وضع المشيخ لا زال يتحرى هذه السنة إلى يومنا هذا والحمد لله أنه ينزلون في نمرة حتى إذا زالت الشمس نضعوا إلى داخل عرفات وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وإذا زالت الشمس مرى الى المسجد وصلى على الصفه التي سيكرم مصنف رحمه الله الشاهد انه ينبغي بعد صلاه العصر ويكون نزوله دون عرفه فيكون دخوله بعد الدوارثمان وكلها موقف الا بئر عرفه هذه قدناه فاذا طلعت الشمس قام الى عرفه وكلها موقف الا بئر عرفه وكلها كل عرفه إلا بطن غرنة وهو الوادي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتشعوا عن بطن غرنة فكان النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل لما زاء في الشن مضى على ناقته القصوى وخطب الناس من بطن الوادي فخطب الناس في شعائل الإسلام خطبته المشهورة التي أحل فيها الحلال وحرم فيها الحرام ودين فيها شرائع الإسلام وأوضح الحقوق صلوات الله وسلمه عليه وجع إلى أزائها وحرم النحار وحذر منها صلوات الله وسلمه عليه فكان من هديه أنه وقف ببقن عرنة للخطبة ولذلك قال بعض العلماء ان بقن عرنة من عرقه ولكنه ليس بموضع للموقف ومن هنا قال بعض العلماء إن الموقش يبتدئ من بعد الصلاة لأن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ونزر في الصلاة عليه الصلاة والسلام ثم مضى إلى الموقف ولذلك اشتفاد من هذا أن السنة على النحو الآثم أن ينزل قبل عرفة في نمرة قبل الزوار فإذا زالت الشمس مضى إلى المسجد وصلى مع الإيمان ثم بعد ذلك يبتدئ موقفه بعد انتهاءه وعرفة كلها موقف إلا بطائرنا فمن كان في بطن الوادي أو كان بين المراس ما بين الوادي وما بين حدود الحرم فإنه لا يصح حجه إذا لم يقف إذا لم يدخل إلى حدود عرفة نعم ويستمع أن يجمع بين الظهر والعصر ويستمع أن يجمع بين الظهر والعصر وهذا الجمع جمع تقديم لأن الجمع الأطمد اين القسم الأول جمع التقديم وضابطه أن يصلت الثانية في وقت الاولى سواء كان الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فيصل العساء في وقت الظهر فيبدأ بالظهر اولا ثم العصر تانيا هذا جبه وتقديم وكذلك المغرب العشاء يصلّى العشاء في وقت المغرب فيبدأ بصلاة في المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء فهذا يسمى جمع تقليل سمى بجمع التقليل هناك جمع وهو وضابطه أن يصلي الأولى في وقت الثاني فيؤخر الظهر إلى وقت العصر ويؤخر المغرب إلى وقت العشاء ولا يتأثى ذلك منه إلا بالنية فيكون في خلال وقت الأولى وهي الظهر هو وقت الأولى وهي المغرب من نصف العشاءين ناويا الجنب فلو كان ساهيا ناسيا وهو ولو كان على سفر فهى عن صلاة المغرب ولم يمي جمعها حتى مضى وقت صلاة المغرب ثم دخل وقت العشاء فتذكر فحينئذ يصلي المغرب أولا لكن بنية القضاء لا بنية الجمع لأنه قد ذاته وقت المغرب وهو لم يمي الجمع ولذلك الجمع يكون جمع تقديم وجمع تاخير وهنا الجمع جمع تقديم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم العصد إلى وقت الظهر وهذا الجن شكمته كما ذكر الظلماء رحمة الله عليه التفرق لما هو أهم وأعظم من ذكر الله عز وجل والسماء بس عليه بسوحيده ومسألته من واسع فضله وذلك لأن هذا الموقف وموقف العرفة موقف عظيم ولذلك جعل المبيلس والسلم حج عرفة فقال الحج عرفة تعظينا لهذا النوقف فمضر لهذا غيئة الأسجاب لتفرغه للذكر لتفرغه للعبادة إلى درجة أن الصلاة التي هي من أعظم الأمور بل هي أعظم الأمور بعد الشهادتين وأجلها قدمت عن وقتها حتى يتفرغ في وقت الثانية لذكر الله عز وجل والشؤاله من فضل إهنان ويسهل أن يجمع ذيها بين الضب والعصر ويقف راكدا عند الصفارات والجدل الرحيم ونقف راكدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على جابته على ناقته القطوى يقف راكدا وإن وقف وهو جالد يسمى وقفا اعتباريا بمعنى أن قال بعض العلماء إن السنة له أن يكون على جابته وفي حكم الدابة السيارة الآن ولا يشكل على هذا أنه في السيارة كالراكب والجانب لأنه على الدابة كالراكب والجانب ولذلك السنة يكون على دابة لتيسر له ذلك وإذا لم يتيسر وعرض أن يقش في خيمتي أو في منزله أو داخل النفجد في حدود عرنة وعرفة ويشتاق مقدمة النفجد فلا يقش فيها فإنه يجزيه هذا من باب الحمال لا من باب اللزوم للوجود لأنه ليس بلازل وليس بوازل المهم لأنه يمضي عليه الوقت ولو لحظة وهو داخل حدود عرفة في وقت الموقف فإذا وقف قال عند جدل الرحمة مستقبل الصخرات لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم أنه نضعه الموقف استقبل الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه وتضفع صلوات الله عليه وسلم عليه من بعد صلاته إلى غروب الشمس وهذا الموقف ليست بلاجم وإنما هو من بعد الكمال ان تيسر للإنسان وأما إذا لم يتيسر ففي أي موضع من عرفة يجزيه أن يقف فيه وأن الله عز وجل من فضله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعرفة كلها موقف فأجد للأمة الوقوف في أي موضع من عرفة ولكن هنا أمر يفعله بعض الناس وهو صعود الجذل فصعود الجذل ليس له دليل يدل عليه حتى قال بعض العلماء إن تكلف الصعود وقفه يعتبر ضدعة وحدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف ذلك ولم يتكلف الصحابة والغالب أن العامية يفعل ذلك لاعتقاد الفضل ومزية الأذر ولذلك كان أشبه بالحدث والخير كل الخير في اكتباع الله صلى الله عليه وسلم والاكتباع به وتأتي به صلاة الله وسلامه عليه فلا يسرع الصعود إلى الجبل خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يفعل ذلك ولم يفعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه ويشهد في الدعاء سؤال الله عز وجل من فضله ويشهد يقول بعض العلماء إن المسلم إذا نظر إلى حكم الشرع لتقديم العبادة عن وقتها من أجل التفرغ للدعاء والمسألة دعاه ذلك إلى أن يحفظ هذا الوقت وأن يحفظ هذه الساعات فيجتهد في سؤال الله عز وجل من فضله العظيم ولذلك كره بعض العلماء أن ينام لأن النوم يدل على الاستخفاف في عظلة هذا الموقف خاصة إذا كانت نفسه قوية قادرة على أن يصل إلى الظروب ولا شك أنه قد فاته خير كثير فالذي ينام قدرته على المواصلة إلى المغرب لا شك أنه فيه غفلة وهذا من, من ضعف الإيمان نصد الله سلامة والعافية أن يأتي إلى هذا الموضع الذي تقطع قلوب المشنين حرقة أن يبلغوه ويأتي إلى هذا الموقف الذي هلكت الأنفش من أجل بلوغه والتمتع به وإذا به يضع رأسه لكي يغتاح ويصيب ما يصيب من, من النوم ولا شك أن كل ذلك يدل على غفلته وموت قلبه مثل الله السمنة والعافل بل قال بعض العلماء الأجهى من ذلك والأمر أن يضيع وقته في فضول الأحاديث أو فيما حرم الله من غيبة والنمينة فالمنبغي على قالب العلم وعلى من كان قدوة في العلماء ونحنهم أنهم إذا فرعوا من الصلاة أن يروا الناس الاجتهاد في الدعاء والإلخاء في المسألة والضراعة مع البكاء والقشوع والسؤال الله عز وجل هو السماء عليه السبحانه دمه وأهله هذا من شكر نعمة الله عز وجل عن العبد فالذي بلغ الإنسان لهذا المبلغ لا شك أنه يريد به الخير ولو لم يرد الله بك خيرا لم يبلغت إلى هذا المكان ولم يبلغت إلى هذا الموضع فلذلك كان من حريب المسلم أن يشكر نعمة الله عليه فيبسك في سؤال الله والتضرع لله سبحانه وتعالى وأفضل ما دعي به سبحانه وأثني عليه توحيده من الإكثام من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولذلك قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفه وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نده بهذا الحديث على أن الأفضل أن يثني على الله بتوحيده الذي من عجله شرع الله أزوجل هذا الرسم العظيم فأظلم ما يفنى به عن الله أن يوحد ويهلل ويكبر سبحانه فيشتغل النسلم بالدعاء إلى غروج الشمس ويشتغل في المسألة بسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخر ويكفر من الدعاء ذي ورد ويكفر من الدعاء ذي ما ورد لأن الارض المرض هنا بما ورد يختمل عمرين النبو ما ورد من دعائه يوم عرفة الحديث قبراني وغيره ولا لم تخذ هذه الا من كلام ومن باث وان ان يبدع فيما ورد وان الشخصيه في دعائه جوامعها ادعي في النبي صلى الله عليه وسلم والتي منها ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار ومنها صلبه عليه الصلاه والسلام اللهم أصلح لي ديني الذي هو اسمه أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي إليها معادي واجعني الحياة الزيادة لي في كل خير واجعني الموت راحة لي من كل شر ونحن ذلك من الأدعية وكذلك يدعو بما ورد من توحيد الله عز ودل عن التهريك كما ذكرنا فالأفضل أن الداعي إذا دعا يدعو بما ورد عن نبيه الله سلم لأنه إذا دعا بالدعاء الوارد كان له أدر الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعض العلماء أن من آداب الدعاء تخير جوانعه وإذا تخير جوانع الدعاء مؤسس بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أقرب لأن تجاب دعوته وتجاب مسألته فهو أحرى بالقبول من الله أز وجل لأن تأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاتباع لسنة فيه بركة وفيه خير وجعل الله اتباع رسوله صلوات الله سلام عنه سبيل هدى لطريق رحنى فقال سبحانه واتدعوذ لألكم تهتدون قال بعض العلماء ما تحرى أحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان هاديا نهديا أي جعله الله مهتديا في نفسه هاديا لغيره ولذلك تجد أصحاب السنة وطلاب العلم الذين يحرصون على السنة وأهل العلم الذين يتمسكون بالسنة تجدهم هدوة المهتدين وتجد ما يبع الله لهم من البركة والنبع من المسلمين خيرا كثيرا فالذلك يحرص الإنسان على أن يبعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من رجاء القبول ولما فيه من الاهتداء والرحمة والخير الذي جعله الله عز وجل لمن اتسى واقتدى به صلاة الله وسلامه عليه ناس ومن رأث ولو لحظة من فجري يوم عرفة إلى فجري يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلم يقول رحمه الله ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرقة ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرقة هنا مسألة ثان المسألة الأولى ما هو أقل الواجد في الوقوف والمسألة الثانية ابتداء الوقوف من أين يبتدئ الوقوف ومسألة ينتهي متى يكتبه الوقوف متى ينتهي هتان مسألتان متعلقتان برقم وقوف بعرفة فالمصنف رحمه الله ذكر لك المظيم من هنا إلى عرفة وبعد أن دينا لك هدو النبي صلى الله عليه وسلم أستاذة يقف يبدأ السؤال ما هو المعتبر للوقوف بعرفة فقال رحمه الله من وقف ولو الأحضر فمن دخل إلى حدود عرفة ولو مر بها ولو مر بها لجزء منها مرورا وهذا هو المعبر عنه للحوة فإنه يعتبر واقفا إذا كان في الوقت المعتبر والمحدد شرعا والبليم على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من كل صلاتنا هذه فوقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقوله أي ساعة أي لحظة لأن العرب تطلق الساعة على اللحظة قوله تعالى كأن لم يلبس إلا ساعة منها من فالمرضي لحظة اليسيرة ومن هذا الحديث أخبر علماء دليلا على أن الوقوف بعرفة يجزئ ولو اللحظة إذا وقع في الوقت المعتبع لأن هذا الحكم دوابط سيأتي إن شاء الله بيانها المثلة الثانية متى يبتدئ الوقوف بعرفه هذه المثلة مشكلة إذا دي تتنظر إلى يوم عرفة ممكن أن تقول من طلوع الفجر من طلوع فجل يوم عرف لأن النهار يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع فجل يوم النحل هذا اتجاء وانتهاء من ناحية الانتهاء لا يشكر أنه ينتهي بطلوع فجل يوم النحل لكن الابتداء قال بعضهم من طلوع الفجر وقال بعضهم من طلوع الشمس وقال بعضهم من الزوال من زوال الشمس وهذا القول الذي يقوم من الزوال من القوة في مكان انه يبتدئ الوقوف من زوال الشنس وفائدة الخلاف انه اذا وقف قبل الزوال ومضى الى مزدلحة ووقف قبل الزوال ثم اغني عليه او اصابه عذر وخرج من عرفة حتى فات زمان التجارب فإنه على القول بأنه يبترئ الوقوف من الزوال لم يصح حجه ويتحلل بعمره لأن الوقت المعتبر والحج المعتبر شرعا ترتفع من زوال الشمس فإذا وقف قبل الزوال أشفه كما لو وقف قبل يوم عارفه فلا يجزي أن يقف قبل زوال الشمس وهذا القول حقيقة إذا نظر نظاهر السنة في يعني عليه الصلاة والسلام أنه لم يدخل عرفة إلا بعد الزوام فإنه يقوى لكن من قال فأنه يرتدي من, من طلوع الشمس يقوضيه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن المبرس وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فإن ساعات النهار تتجئ من طلوع الشمس فحينئذن تستطيعوا بأمن السنة من الضوار وما قبل الضوار دخل بظاهر قولها السلام من نهار فإن نهار نكرا النهار, النهار يبتدئ من طلوع الشمس فإن قيل بأن النهار يبتدئ من طلوع الفجر وهذا قل يختار بعض غلمات قل إن وقف من بعد طلوع الفجر من يوم الترية وللحظة أجزأه وصحى حجه من وقف ولو لحظه من فجر يوم عرفه الى فجر يوم النحر وهو اهل له صح حجه والا ثلاثة. من وقف المراد أن يكون في موضع الموضع, الموضع المعتبر في الوقوف حتى ولو كان محملا ولو حمل او كان في سياره انه يصح عليه ما هو واقف ليس المراد من وقف الوقوف وقوف السفن يعني انه يكون يستقيم كان نحمولا كالمشلول ونحم ذلك فإنه نجده وقوله رحمة الله عليه من فجر يوم عرفة هذا مبني على ما قلنا أن الليل ينتهي بطلوع الفجر قالوا فالنهار يبتدئ من طلوع الفجر قول ثاني أنه يبتدئ من طلوع الشمس كما ذكرنا على أن النهار يبتدئ أصلا يكون بدايتهم من الشمس وهذا حقيقة أقوى وهنا الحوائد تترتب على هذا منها مسألة ثلث الليل تقسيم الليل متى يعني تحدد نصف الليل وثلث الليل في قيام الليل طبعا في قيام الليل تحتد إلى طلوع الفجر حتى تحتد الثلث الأخير في نصف الليل من حسرات العساء كل شيء كان من, من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصالح وعلى الطيل الآخر يحتد من غروب الشمس إلى طلوع الشمس هذا قول مرجوح ونبدأ شخصان رحمه الله في المجموع الى رتحان الاول اتنان ينفجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر ينفجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر فاذا طلع فجر يوم النحر بالاجناء ما يستشعر وقوفه اذا طلع الفجر الصادق وعرفنا الان انه يبترئ الوقوف إما بطلع الفتر الصابق وإما بطلع الشمس وإما بالجوال فمن ناحية الجوال مثل ما ذكرنا في هذه الحدود الثلاثة والأقوال الثلاثة نفيذ السنة يبتدئ الوقوف من الزوال يبتدئ الوقوف من دعا الصلاة والظهر والعطر أي أنه إذا زالت الشمس وحضرة وأنصف من خطبة أنه يبتدئ وقوفه من بعد أن يؤدي الصلاة ويخبر الخطبة سينعين يبتدئ الوقوفه على السنه الأفضل لأن الناس سلم انصرف إلى بطن عرفة داخل عرفة وبعد صلاته وحطبته فمن ناحية السنة الموطف يكون من بعد الزوام من بعد الصلاة لكن لو وقف بعد الزوام فمتها يدهى هل يدهى بغروب الشمس أو يدهى قبل الغروب الجواب أنه لا يدهى إلا بغروب الشمس وهذا باجماع العلماء انا أن الواجب عليه أن يبقى الى غروب الشمس وعلي في موقوف النهار وندني على بان موقوف النهار يتقيد بغروب الشمس الخلاف يكون في الليل فمن وقف نهارا فانه لا يكتمل موقفه لان الوجه على الوجه المعتبر الا اذا غربت عليه الشمس فهو بعرف فسنبين ضرب ذلك بدليلا فإذا كان الوقوف نهارياً فلا بد أن يمسك جزءاً من الليل وتنظيم السبب الغذالك ودلولاً للحديث يابر روى الله عنه أما لو وقف لولاً فيبزيه أي لحظة فقلض أي ساعة من ليل أو نهار هنا ولو ليس على إطلاقه إنما المراد به هنا بيان الرقم فرقم الحج أو الوقف الوطوف الذي يتحقق به رقم الحج يفتدئ من هذا الزمان وننتهي بهذا به الزمان هذا قفل الركنية أن من جهة الوقوف الواجب واللاجم الذي ينبغي عليه أن يتقيد به وإذا ضيعه لزمه الدم وجذره السيدين ورحمه الله نعم وهو أهل له صح حجه وإلا فلا وهو أهل له الشرق في القفل الركن هذا أن يكون أهلا لنعنى أن يكون مسلما فلا يكون كافر فالآن كافر مثلا كان في أرض عرفة قبل الزوال وأسلم بعد الزوال أو أسلم بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر وليس لحظة واحدة وكان قد نوع حجث إنه يجزيز ويصح منه إذا لابد في الأهلية أن تكون متوفرة وموجودة فلو كان كافرا لن يسح وقوف فلو أسلم بعد طلوع وكان واقفا قبل طلوع الفجر لخدمة أو نحو ذلك كرقيق مثلا كما في قبيل لا لقاء كل منهم الكفار تحذر مع سيده ولما مضى إلى عرفات قد لا يدخل مكاف على قول مكاف اسمه فأخذه إلى عرفه فبقي معه بعرفة يخدمه ويقوم على حاله ثم طلع الهدف على اسمه فبطلوع لا يجيب وقوفه ولا يعتدد وقوفه لأنه وقف وليس بأهل هكذا لو كان مجيونا الشرط الثاني يكون عاقنا فلو كان مجمونا فإنه لا يفشه الوقوفه أو كان سكرانا يعني خلال شرط العقل لأن العقل يزول إما بالجنون أو بالسكر أو بالإغماء ومجحكم ذا إلى العقل فذلك الأحوال السرعة لو كان مجمونا ودخل إلى حدود عرقه فإنه لا يزديه وهكذا لو كان مغمن عليه فشمل إلى حدود عرقه في وقت الإجزاء ثم شرث من وأفاق ذأجا في الوقت من يجزه ذلك الوقوف وهكذا لو كان استقرانا من ياذب الله فإنه لا يجزه الوقوف إلا إذا كان مسلمًا عاطلًا وهو أهل لذلك يعني أهل الوقوف كذلك أيضًا كذلك أيضًا اشترض أمية فلا يجزين إذا وقف فهو اشترك في دخوله في النسق عقل من يكون داخل في النسق وهو فلو وقف وهو الحلال ثم نوع الإحرام بالحد بعد انتهاء وقت الوقوف لم يفديه كما للحد بعد الوقت نام ومن وقف نهارا ودفع قبل الغرور ولم يعد قبله فعليه دم هذه صفة الواجه قدر الواجه بعد أن بين الصفة المعتبرة لتحقق ركن الوقوف شرع الآن في يجب فقال رحمه الله نام ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب شرط موقوف النهاري الذي يجب على المكلف إذا وقف نهارا أن يمسك جزءا من الليل فيقف إلى غروب الشمس وثبث الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه جابر أنه عليه الصلاة والسلام اجتهد في الدعاء الله عن فضلي حتى غابت الشمس وذهبت الصفر فهناك أمراض الأمر الأول الغروب والأمر الثاني لهاب الصفرة لهاب الصفرة يأخذ ما لا يقل عن ثلاث دقائق وهي صفرة الشمس بعد مغروبها يأخذ ما لا يقل عن ثلاث دقائق يعني يبقى بعد الغروب بهذا القبر فتقال قال بعض العلماء أنه يعتبر داخل في حد الواجب لأن جابر الوضع قال وزهدت الصفرة أي جاهدت صفرة الشمس بعد غروبها بل كان بعض يرى أن الصلاة المغرب لا تصح إلا بعد ذهب هذه الصفرة وإن كان الصحيح أنه لا يشترك لأن الحديث جابر رضا معا في الصحيحين ومغرب إذا وجدت تقديمنا هذا في مواقف الصلاة فذهب الصفرة هو السنة والهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف حتى غرض الشمس وذهب الصفرة فلوس على كفاءة وقال كيف أوجدت علي أن أقف إلى غروب الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان قد اتى عرفات اي ساعة من الليل او نهارا هذا قد اتى عرفات فوقف بعرفات كان انها صدق عليه الحديث تقول ان ان النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الانوار في قوله اي ساعة من الليل او نهار فوقف حتى دخل عليه الليل فصار حدا لازما واجبا على الحاج اذا وقف بعرفه نهارا والدلوه على ذلك قوله عليه السلام خذوا عني لنأتككم قالوا فدل فعله عليه الصلاة والسلام على وجود إنساء جزء من الليل فإذا أنسك الجزء من الليل حينئذ صح وقوف النهار فلو دفع قبل المغرب فلا يخلو من خالتين إذا دفع قبل غروب الشمس كان قد وقف نهارا ثم دفع قبل غروب الشمس فلا يخلو من خالتين إما عد يمضي ولا يعود فأره دمه لفوات الواجب عليه من امساك جزء من الليل او امتبار دخول الليل عليه وظاهر حديث جاب الرغم عنه ويقف على السلام ومعرفه يدل على وجود الدني عليه لان هذا الموقف كما ذكرنا على هذه الصفة وقع ديانا لواجب وضيان واجب وواجب الامر الثاني الحالة الثانية ان يرجع قبل الحجر ولو بلحوة يعني قبل أن يطلع خجر يوم العيد ولو بلحوة دفع قبل الغروب مثلا وقفة الساعة الثالثة ظهرة ثم خرج من عرفات ومضى أو وقفة الساعة الرابعة أو الخامسة أم منما وقفة لحظة قبل غروب الشمس ثم دفع قبل أن تغرب فجدها فرجع فإن كان قد رجع فإذا رجع لا يخدم الحالتين إما أن يرجع قبل أن تغرب الشمس وإما أن يرجع بعد أن تغرب الشمس فإن رجع قبل غروب الشمس فلا اشتار فقط عنه الدم فهو قل جمهر علماء أنه إذا رجع قبل غروب الشمس فبقي إله عن غابة الشمس فقط عنه الدم